112. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في ثموم وحبيم 113. وظل من يحموم لا بارد ولا كريم 114. كانوا قبل ذلك مترفين وَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مَتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْرُوسُونَ أَوَأَبَاءُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ 112. المجموعون إلى ميقات يوم معلوم 113. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون 114. لآكلون من شجر من زق Mmm. -hmm.